بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والثلاثون من مجال السمع كتاب اللول المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمر المساطي يقول من بداية غزوة الخندق إلى نهايتها غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب وكانت في شوال من السنة الخامسة للهجرة قال الشيخ محمد الغزالي إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب سببها وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفر من أشراف يهود بني النظير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر منهم سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن اخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبوهم عليه ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فقالوا إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله فأجابتهم قريش إلى ذلك وقالت لهم قريش يا معشر يهود انكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فانزل الله تعالى فيهم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 قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه لا وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرهم وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا لذلك وتعاهدوا على قتاله ووعدوهم لذلك ثم خرج اولئك اليهود إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ايضا خروج الأحزاب وعدتهم خرج القريش في أحابيشها ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة. فكانوا أربعة آلاف معقد اللواء في دار الندوة وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وقادوا معهم ثلاثمائة فرس وكان معهم ألف وخمسمائة بعير وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب ووافقهم بن سليم بمرض الظخرات وهم سمعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بني أمية وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة وهم ألف يقودهم عينة بن حصن وبنو مرة وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف وبنو أشجع وهم أربعمائة يقودهم مثعر بن زخيلة وخرج معهم قوم آخرون فكان جميع الذين وافروا الخندق. فكان جميع الذين وافوا الخندق عشرة آلاف وهم الأحزاب الذين سماهم الله تعالى وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب فاتجهوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وحفر الخندق قبل خروج الأحزاب وتوجههم إلى المدينة قدم ركب من خزاعة المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأحزاب فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمع عليه الأحزاب من الأمر دع الناس وأخبرهم خبرهم وشاورهم في أمرهم فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق رضي الله عنه وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حروض فقال رسول الله إن كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك وبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال وهي عورة المدينة لا يستطيع المهاجمون نفاذا إلى المدينة إلا منها بين حرتي واقم والوبرة وذلك لأن المدينة كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة بالحرات وبساتين النخيل من كل جانب سوى الشمال فتخذ الخندق في هذه الناهية وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عشرة رجال أربعين ذراعا حديث ضعيف ولما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عشرة رجال أربعين ذراعا قالت المهاجرون سلمان مبناء وقالت الأنصار سلمان منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت البدء في حفر الخندق وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم فقد أخرج الشيخان في طيحيه معنى انس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والانصار يحفرون في غادات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقال رضي الله عنهم مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وأخرى الشيخان في صحيحيما عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارع عني التراب جلدة بطره وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله من رواحه وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت مهددينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد دغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ثم يمد صوته بآخرها ولا تسل عما كانت تصنع هذه الكلمات المؤمنه العذاب في نفوسهم من مضاعفه الجهد والاستهانة بالنصب والتعب وأخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيم اللبن وقد اغنر شعر صدره وهو يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهابرة قالت فرأى عمارا فقال له ويحه بن سمية تقتله الفئة الباغية وهم في الجواية قلت المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية عندما بنى المسجد النبوي قال بهقي رحمه الله في الدلائل يشبه أن يكون ذكر الخندق وهما أو كان قد قال له ذلك عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق والله أعلم وقال الحافظ ابن كثير حمل اللبن في حفظ الخندق لا معنى له وظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعلم وأخرى الشيخان في صحيحه عن سال بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفظون ونحن نقول التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغتب المهاجرين والأنصار قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ولا تحفظن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء كلا كلا إن رجولة الكابحة الجادة في أنبل صورها كانت تقتبس في مسلك رسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة يقول البراء بن عازب رضي الله عنه لقد وار عني التراب جلة بطنه صلى الله عليه وسلم وكان كثير الشعر أجل إنه استغرق في العمل مع أصحابه فرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل شدة الجوع الذي أصابهم وأصلى المسلمون عملهم في حفر الخندق بجد ونشاط مستعجلين يبادرون قدوم العدو فكانوا يعملون فيه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء وقد كانوا يقاسون وهم يحفرون الخندق من شدة الجوع وأصابهم جهد شديد حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق ثم قام وبطنه مغصوب بحجر ولبتنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيرا أهيل أو أهيم وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه انه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة ثم قال صلى الله عليه وسلم يؤتون بملء كفين من الشعير فيصنعوا لهم بيهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جهع وهي بشعة في الخلق ولها ريح منتن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الروم من الهول المرعب والضيق المجهد مثابة الأمان للمسلمين ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان وإن دراسة موقفه صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث الضخم لمما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتطلب نفسه القدوة الطيبة ويذكر الله ولا ينساه تخاذل المنافقين أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل ويثبطون عزائم المسلمين ويتخاذلون ويتسللون من العمل ويذهبون إلى أهلهم بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إذن ظهور المعجزات وقد ظارت في هذه الغزوة العظيمة معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم منها تكثير الطعام القليل اخرج الشيخاني في صيحيما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة دارن فذبحتها وطحنت, وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئت فثاررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم ذال الإمام أحمد في مسنده قال جابر رضي الله عنه إن لله وإنا إليه راجعون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبذن عجينكم حتى أجيئ قال جابر فجأت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجيلاً فبصقته وباركتم بعمد إلى برمتنا فبصق وباركتم فقال أودع وخابزة فلتخبز معي واغدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألفٌ قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لا تغطى كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو معجزة أخرى ومن المعجزات التي ظهرت في الخندق ما أخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما فقالوا يا رسول الله إنها هنا كدية من الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوها بالماء فرشوها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحات ثم قال بسم الله فضرب ثلاثا فصار كثيبا يهال قال جابر فكانت مني التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرة معجزة أخرى وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في, في السنة الكبرى في سند الحسن عند المراء بن عاذب رضي الله عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق أعرض لنا فيها حجر لا يأخذ فيه المعول فاشتكين ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشامي والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكان هذا ثم ضرب اخرى وقال بسم الله وكسر ثلثا الآخر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع الحجر وقال الله أكبر وعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء وفي رواية أخرى في السنن الكبرى للنسائي بسند الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضع إداءه ناحية الخندق وضربه وقال وتمت كلمة ربك صدقا عدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلمة ربك صدقا عدلا لا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم فندر الثلث الآخر فبرقت برقة يراها سلمان ثم ضرب ثالثة وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع عليم فندر الثلث الباقي وبرقت برقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ داءه وجلس فقال سلم سلمان يا رسول الله رايتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك؟ قال اي والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فإني حين ضربت ضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني فقال له من حضره من أصحابه يا رسول الله أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني قال يا رسول الله ودع الله أن يفتهى علينا ويغنمنا دراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ثم ضربت الثالثه فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دع الحبشة ما ودعوكم والترك الترك ما تركوكم تحقق المعجزات وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ولم يمضي على هذه الحديثه الا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها ففي السنه ال14 ففي السنه ال14 من الهجره بعد هذا الحديث ب سنين وقعت معركه اليرموك العظيمه والتي قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه وهزم فيها الروم وفتحت الشام وفي السنة الخامسة عشرة من الهجرة بعد هذا الحادث بعشر سنين وقعت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهزم فيها الفرس هزيمة النكراء وفتحت فيها بلاد العراق موقف المنافقين من بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أما المنافقون فإنه لما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتح فقالوا قالوا ألا تعجبون يحدثكم ويونيكم ويعدكم بالباطل يقبركم أنه باصر من يفرب قصور الحيرة ومدائن كثرة وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا الانتهاء من حفر الخندق وأصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة وقبل أن يصل جيش الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة وقد اختلف في قادر المدة التي استغرق فيها حفر الخندق فعند ابن سعد في طبقاتهم أنهم فرغوا من حفره في ستة أيام وعند موسى بن عقبة في مغازيه أنهم أقاموا في عمله قريبا من عشرين ليلة وعند الواقدي أربعين وعشرين وفي الروضة للناوي خمسة عشر يوما وعند ابن القيم في زاد المعاد قال أقاموا شهرا قلت ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن تكون أول مجموعة من المجموعات التي وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت من حفر الخندق استغرق معهم ستة أيام وآخر مجموعة فرغت من حفر الخندق أخذ معها شهرا كاملا وبذلك تجمع الأقوال لا هجرة للأنصار رضي الله عنهم في هذه الفترة جاء الحارث بن زياد السعدي الأنصاري رضي الله عنه بابن عم له ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته لانه من الانصار فقد اخرج الامام احمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الاثار بسرد قوي على حارث بن زياد السعدي الأنصاري رضي الله عنه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجره فقال يا رسول الله بايع هذا قال صلى الله عليه وسلم من هذا قال ابن عمي حوط بن يزيد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابايعك إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله وهو يحبه ولا يغض رجل للأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. وصول جيش المشركين وما انفرر المسلمون من حفظ الخندق حتى أقبلت قريش في أربعة آلاق فنزلت عالية أرض المدينة بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقما إلى جانب جبل أحد كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم خروج المسلمين وعددهم وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المسلمين حتى جعلوا بهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحو العدو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك عسكرة والخندق بينه وبين العدو وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم واعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة ولواء الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنهما وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم حاميم لا يمصرون مندل الرسول صلى الله عليه وسلم وقدوم الأحزاب وضربت للرسول صلى الله عليه وسلم قبة من أدم وجعل على حراستها طائفة من الأنصار فيهم عباد بن بشير رضي الله عنه فكانوا يحرصونه كل ليلة وفي هذه الفترة قدم الأحزاب بججه ضخم جدا قوامه كما ذكرنا عشرة آلاف مقاتل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحال الذي يعقبه النصر القريب ولهذا قال وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دهشات المشركين من الخندق ومناوشاتهم ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها فدهشوا وعجبوا فقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها فرجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين وأخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة لينحذروا منها لكنهم لم يجدوا فأخذوا يناوشون المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجاههم يحرسون خندقهم ويتطلعون إلى جولات المسركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجزرئوا على الاختراب منه وقاموا على ذلك بضع وعشرين ليلة قريبا من شهر لم يكن بينهم حرب إلا رمي بالنبل والحصار نقض بني قريضة العهد إن أبا سفيان بن حرب كلم حيية بن أخطب أن يذهب إلى بني قريضة يسألهم أن ينقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معهم عليه فخرج حيية بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القريضي سيد بني, بني قريضة فأغلق كعب على نفسه باب حصنه وأبى أن يقابل حيية بن أخطب لكن حيية بن أخطب ألح على كعب بن أسد وأخذ يضرب على بابه ويناديه ويحكى كعب افتح لي فقال كعب ويحك يا حيي إنك مرء مشؤوم وإني قد عهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا فقد حيي ويحك يا كعب افتح لي اكلمك قال ما أنا بفاعل قال حيي والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جاشيشتك ففتح له الباب ودخل حيي فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر و ببحر طام وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها وقد عهدوني على الله لا يبره حتى نستأصل محمدا ومن معه فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هرق ماءه فهو يبرق ليس فيه شيء ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا وفاء والله ما أكرهنا على دين ولا وصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا هو أن تدعو إلى الهلكة فنذكرك الله إلا ما أعفيتنا من نفسك وتكلم عمرو بن سعدي القرضي فذكر وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاهدتهم إياه فقال يا معشر يهود إنكم قد حالكتم محمدا على ما قد علمتم الا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا وأن تنصروه على من دهم يفرب فأوفوا على ما عاهدتموه عليه فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم ولكن حييا ما زال كعب يفتله في الذروه والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمد أن يدخل معهم في حصنه يصيبه ما يصيب بني قريظه فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد، ودخلت بنو قريضة مع المشركين في محاربة المسلمين وبهذا يتبين أن حرص بني قريضة الأول على الالتزام العهد كان خوفا من عواقب الغدر فقط فلما ظنت أن المسلمين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة أسفرت على خيانتها وانضمت إلى المشركين المهاجمين الزبير بن العوام رضي الله عنه يتأكد من خبر نقض بني قريضة فلما انتهى خبر نقض بني قريضة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه ليتأكد من صحة هذا الخبر فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت يوم الأحزاب جعلت انا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه. فإذا انا بالزبير على فرسه تختلف إلى بني قريضة مرتين أو ثلاثة فلما رجعت قلت يا أبا يا أبتي رأيتك تختلف قال وهل رأيتني يا بني قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظه فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال في دك أبي وأمي وفي رواية أخرى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحذاب من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير فوائد الحديث قال الحافظ بالفتحة وفي الحديث من قوة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه وفيه جواز سفر الضج لوحده وأن النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك. السعدان رضي الله عنهما يتأكدان أكثر من خبر بني طردة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدان سعد ابن معاذ سيد الأوسي وسعد ابن عبادة. سيد الخزرج رضي الله عنهما ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهما وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم يملا فان فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفدوا في أعضاء الناس وإذ كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس فخرجوا حتى اتوهم فوجدوهم على أخبة ما بلغهم عنهم ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا بيننا وبين محمد والعقد فدعاهم الى الموعدات وتجديد الحلف فقالوا الان وقد كسر جناحنا يريدون بجناحهم المكسوره بني النظير فشاتمهم سعد بن عبادت رضي الله عنه فقال سعد بن معاد لسعد بن عبادت لا عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم اربى من المشاتمه ثم السعدان السعداني ومن معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا عضل والقارة أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارة بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أفشده يا معشر المسلمين ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فالطجع ومكث طويلا فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطجع وعرفوا أنه لم يأت من بني قريضة خير ثم إنه رفع رأسه فقال ابشروا بفتح الله ونصره اشتداد الخوف وظهور النفاق وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين واشتد الخوف وضاق الأمر وخيف على الذرالي والنساء واتهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى ظن المؤمنون كل ظن وكانوا كما قال الله تعالى إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَا لِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّلُوا ذِلْزَالًا شَدِيدًا وهذا مقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحزاث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي تاريخ الجماعة المسلمة ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة وهو غزوة الأحزاب ومن تدبر هذا النص القرآنية وطريقة عرضه للحادث وأسلوبه في الوصف والتعقيم ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث والحركات والخوالج وإبرازه للقيم والسنن من ذلك كله ندرك كيف كان الله تعالى يربي هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آل واحد أهرج الإمام أحمد في مسنده وابن الإسحاق في سيرته بسند حسن عن محمد بن كعبن القرضي قال قال فتنمدنا من أهل الكوفة لحزيفة بن اليمان رضي الله عنه يا أبا عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه قال نعم يا ابن أخي قال فكيف كنتم تصنعون قال حزيفة والله كنا نجهد قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ونجعلناه على أعناقنا فقال هذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يا له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ونجب النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم حتى قال بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوزة كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يؤمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته مقولة أوس بن قيضي وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة من بن الحارث يا رسول الله إن ويوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة نخشى عليها السرقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه احد منهم الا أذن له وفي هؤلاء نزل قوله تعالى واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون ما وعدنا الله ورسوله الا ورورا. واذ قال طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وجد هؤلاء المنافقون في الكرب المزلزل والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتهوين والتخذيل وبث الشك والريبة في عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم هم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فلهول قد أزح عنهم ذلك الستارة الرقيقة من التجمل وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير ملقين ولا متجملين ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة وموقف إخوانهم هؤلاء فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول لهم والذي, نفسهم أن والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يسع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة ولا يهلكن الله كسر وقيصر ولا تنفقن كنو في سبيل الله عز وجل حراسة المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم رضي الله عنه في مئتي رجل وزيد بن حارثة رضي الله عنه في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير تخوفا على الضرار والنساء من بني قريضة وكان أهل الآطام ما كانوا ينامون إلا عقباً خوفا من بني قريضة أن يغيروا عليهم رواية ضعيفة أخرج أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنها أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل النساء والصبيان في أطم وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه فمضى بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بن قريضة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا أحد يدفع عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آث آت فقلت يا حسان وإن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يذل على عورتنا من وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل إلينا فاقتله قال يغفر الله لك يا ابن عبد المطلب وإنه والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا قالت, فلم أرى عنده شيئا احتجزته قالت فلما لم أرى عنده شيئا احتجزته، ثم أخذت عمودا ثب نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى الحصن فقلت يا حسن ننزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال ما لي بسلبه من حاجة اشتداد الحصار وسعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصالحة غطفان ولما اشتد على الناس البلاء والحصار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيونة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المرري وهما قائدا غطفان ليصالحهما على اعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع عابما معهما عنه وعن أصحابه فقابل وجرت المراوضة على ذلك فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك مع سائل السعدين سعد بن وعاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقال له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه ام شيئا أمرك الله به بد من العمل به ام شيئا تصنعه لنا فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكال أبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال سعد بن عاد رضي الله عنه يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبارة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت وذاك اقتحام نفر من المشركين الخندق لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبال حتى خرجت فوارس من قريش على خيرهم بعد أن تلبسوا للقتال منهم عمر بن ود وعكلمة بن ابي جهل وهبيرة بن وهب وهبيرة بن أبي وهب ونوكل بن عبد الله وضرار بن خطاب ثم أقبلوا تعنقوا بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق ثم تيمموا مكانا ضيقا فاقتحموا منه وجالت بهم خيلهم في أرض سبخة بين الخندق وسلع فأسرع إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم قتل عمر بن ود على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يثبت وجعل عمرو بن ود يدعو إلى البراز وهو ابن التسعين سنه وكان من أشجع فرسان العرب وكان قد قاتل يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه فلما نادى, فلما نادى من يبارز قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنا له يا نبي الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمر بن ود فادى مرة ثانيه عمرو بن من يبارز فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا يا نبي الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فانه عمرو بن ود عمرو بن ود من يبارز فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا يا نبي الله فادن له رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه سيفه وعممه وقال اللهم عينه عليه فمشى اليه علي رضي الله عنه ويقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نبهة, ذو نبهة وبصيرة والصدق منجا كل فائز فقال له عمرو بن ود ومن أنت قال أنا علي بن ابي طالب قال عمرو بن ود عندك من أعمامك من هو أسن منك وإن اباك كان نبيما لي فلا أحب قتالك فانصرف فقال علي رضي الله عنه يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا اخذتها منه قال له أجل قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام قال لا حاجة لي بذلك قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى النزال فقال له لما ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك فقال علي رضي الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلك فحمي عمر بن وذن عند ذلك فاقتحم عن فرسه وسل سيفه فعقر فرسه وضرب وجهه ثم أقبل أنه علي مغضبا واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته فضربه عمر في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج وكذب فعرف المسلمون أنه قد قتله ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل وولى الباقون من المشركين منهزمين فاقتحموا بخيلهم الخندق هاربين وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ألقع كلمة أن أبي جهر رمحة وهو منهزم قلت وقصة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن ود لم تثبت من طريق صحيح والحقيقة المؤكدة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فارس وباطلهم من أبطال المسلمين دون الحاجة لهذه جواية غير ثابتة وفي هذه القصة أيضا طعن ظاهر بشجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أشجع الناس كالزبير بن العوام وأبي دجانة والمغداد بن عمرو وسعد بن معاذ وغيرهم الذين ظهرت شجاعتهم في كل المواقع فليعقل أن يجبن عن قتال عمرو بن غد مقتل نوفل بن عبد الله وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يريد أن يجتاز الخندق فوقع فيه فأسرعه وقيل حمل عليه الزبير بن عوام رضي الله عنه بالسيف فضربه فشقه نصفين وكبر ذلك على المسركين فارسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده أي بجسد عمرو بن ودن قبحوا الله ونعطيك عشرة آلاف درهم او اثني عشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه وقال لأصحابه انفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الديه ولن ولنأكل ثمن الموت فقال بينهم وبينه الصحابي الذي قتلته حياة. لا تزال المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهاب إلى بيته ليرى أحوال أهله ويرجع فسأذن فتى من فتيان الإنصار إلى بيته فورد حية في بيته فرماها بالرمح فاضخرت عليه فقتلته وماتت فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه أنه قال لأبي الثائب مولاه شامن زهرة كان في هذا البيت فتى شاب حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريلة فأخذ سلاحه ثم رجع إلى أهله فإذا امرأته بين البابين قائمة فاهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر من الذي أخرجني فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فاهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما أدري أيهما كان اسرع موتا الحية أو الفتى فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ندعو الله عز وجل يحييه لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآلنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنها استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار فرمى حبان بن العارقات سعد بن معاذ رضي الله عنه بسام فاصابه باكحله فقد اخرج الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حصل عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت خرجت يوم الخندق اقف اثر الذي فاذا انا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن اخيه الحارث بن اوس يحمل مجننه فجلست الى الارض فمر سعد عليه درع من حديث قد خرجت منها اطرافه فانا اتخوف على اطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يغتجز يقول لبث قريدا يدرك الهيجة حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت رضي الله عنها ورمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له حباب بن عارقة بسهم الله فقال له خذها وأنا بن عارقة فأصاب أكحله فقطعها وفي رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح والطحاوي في شرح مشكل الأثار واللمضلة قال جابر رضي الله عنه فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما راى سعد ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عينه من بني قريظه وكانوا حلفاءه وماله في الجهدية فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه قال حفظ بن كثير رحمه الله تعالى وخر سجل الله دعوه ولي سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظه وقر الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سياتي بيانه فحكم بقصر مقاتلتهم وسبي ذرائهم حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سقع ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يحمل سعد بن معاذ رضي الله عنه الى المسجد ليطبب فيه وليعوده من قريب فقد أخرج الشيخان في صعيه على عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رمه رجل من قريش يقال له حبار بن عارقة رمه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب وفي رواية التحوي بسرد صحيح قالت رضي الله عنها لتقرب عليه عيادته رفيدة الأسلمية رضي الله عنها تداوي الجرح. وكانت التي تداوي الجرح رفيدة الأسلامية رضي الله عنها. فقد روى الإمام البخاري في الأديب المفرد بسند صحيح عن محمود بن لبين رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق، فتقول حولوه عند مرأت يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرح. استمرار الخدالي وثوات الصلاة. ولما طال المقام على المشركين تعلو أن يغدو جميعا ولا منهم أحد. فباتوا يعبئون أصحابهم ثم وافغوا الخندق قبل طلوع الشمس وأخذوا يفرقون كتائبهم حوله فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وعادهم النصر إن صبروا فأحدق المشركون بكل وجه من الخندق ووجهوا على قبة النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقاتلوهم يومهم ذلك إلى قريب من الليل ما يقدر المسلمون أن يزولوا مواضعهم ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه العصر إلا بعد غروب الشمس ثم رجع المشركون متفارقين إلى منازلهم ومعسكرهم، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم سيد بن حضير رضي الله عنه على الخندق في من المسلمين فكان خالد بن الوديد رضي الله عنه في خير من المشركين يطلبون غيرة المسلمين فنوشوهم ساعة فزرق وحشي بن حرب الطفيل ابن النعمان من بني سلمة بمزارقة فقتله وانكشفوا ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المسركون لكنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته جمع أصحابه فصل بهم العصر ثم المغرب روى الشيخان في صحيحيما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بضحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاء الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه ثم صلاها أي صلاة العصر بين العشاءين بين المغرب والعشاء وجاء في بعض الروايات أن الذي فاتهم الظهر والعصر والمغرب وأنهم صلوها بعد هوي من الليل فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والمحبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويا من الليل حتى كفين وذلك قوله عز وجل وكف الله المؤمنين الختال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه لكنه يرتقي إلى درجة الحسن الغيره لشواهده عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهن الليل ما شاء الله قال فأمر بلالا فأذن ثم, ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم إسلام نعيم بن مسعود وخداعه المشركين وبينما المسلمون في هذه الشدة وهذا الخوف الذي وصفه الله تعالى في كتابه من كثرة عدوهم ورميهم عن قوس واحدة فكذي يحدث الله سبحانه وتعالى أمرا وهو اسلام نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه ودعونا نترك نعيم بن مسعود رضي الله عنه يحدثنا بنفسه عن هذا الأمر قال رضي الله عنه لما سارت الاحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا على دين ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عرفا فقدف الله في قلب الإسلام فكتمت ذلك قومي وخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فوجدته يصلي فلما رأاني جلس ثم قال ما جاء بك يا نعيم قلت إني جئت أصدقك قلت إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق فمرني بما شئت يا رسول الله وفي جواية البهقي في الدلائل قال نعيم يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي فمرني أمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة قال نعيم ولكن يا رسول الله إذا لي فأقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما بدا لك فأنت في حل فخرج نعيم والسعود رضي الله عنه حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريش وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره وإن قريسا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليس كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها فإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل بلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تغتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهلا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تغتلوا معهم محمدا حتى تنجزوه فقال له لقد أشرت بالرأي ثم خرج نعيم رضي الله عنه حتى اتى قريشا فقال لأبي سفيان ابن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمد وإنه قد بلغني أمر قد رايت علي حقا أن أبلغكمه نصحا لكم فاكتموه عني فقالون فعل قال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على صنعه صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه إن قد ندمنا على ما فعلنا فليرضيك أن ناخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب اعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستاصلهم فأرسل إليه محمد النعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجل واحدا ثم خرج نعيم رضي الله عنه حتى أتى غطفان فقال لهم يا معشر غطفان إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال فكتموا عني قالوا نفعل فما أمرك ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم وقوع الخلاف والفرقة بين الأحزاب وفي ليلة من الليالي أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريضة أكرمة ابن جهل في نفري قريش وغطفان فقالوا لهم إن لسنا بذار مقام قد هلك الخف والحاسر فاغدوا للقتال حتى نجز محمدا ونفرى مما بيننا وبينه فارسل إليهم بني قريضة إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان احدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطون رهن من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإن نقشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وستركون والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من. فلما رجعت إليهم الرسل بما قال بني قريضة قالت قريش مغاطفان والله إن الذي حدثكم نعمنا سعود لحق فأرسلوا إلى بني قريضة إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فخرجوا فقاتلوا فقالت بن القريضة حين انتهت الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن أسعود لحق ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم فارسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا فابوا عليهم وخذر الله بينهم ويعيس هؤلاء من نصر هؤلاء وهؤلاء من نصر هؤلاء واختلف أمرهم وتفرقوا وذلك قوله تعالى وكف الله المؤمنين القتال قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم بل كف الله وحده ونصر عبده وأعز جنده ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا ينفكون عن الدعاء لله رب العالمين فقد أخرج الشيخان في صحيحهم عن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب اللهم منذ الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يوم الخنق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال صلى الله عليه وسلم نعم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا قال فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح كيف وبأي وسيلة انتظر المسلمون والهزم المشركون في هذه الغزوة لقد رأينا أن الوسيلة التي التجى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة بدر هي نفسها التي التجى إليها في الخندق إنها وسيلة التضرع إلى الله تعالى والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغافة بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذي ظل يفزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقي عدوا أو سار إلى جهاد وهي الوسيلة التي تعلو في تأثيرها على كل الأسباب والوسائل المادية الأخرى وهي الوسيلة التي لا تصلح حال المسلمين إلا إذا قامت على أساسها بعناية كاملة هزيمة الأحزاب وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فبعث الله تعالى على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية باردة فجعلت تكفأ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم حتى إن الرجل منهم لم يكد يهتدي إلى رحله فقد أخرج الشيخان في صيحيما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبى وأهلكت عاد بالدبور وأرسل الله تعالى عليهم مع من الملائكة تزلزلهم وتلقي الرعب في قلوبهم فامتلأت قلوب الأحزاب رعبا وخوفا وهلعا وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا قال الحافظ ابن كثير ولولا أن جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد ولكن قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فسلط عليهم هواء فرق قشبلهم كما كان سبب اجتماعهم من الهواء وهم اخلاط من قبائل شتى احزاب واراء فناسب ان يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وخنقهم لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في انفسهم من الظفر والمغنم ولا في الاخره بما تحملوه من الاثام في مبارزه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوه وهم بهم بقتله واستئصال جيشه ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقه كفاعله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه ليأتيه بخبر الأحزاب. فلما أرسل الله تعالى على الأحزاب الريح، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا من أصحابه ليلا ليأتيه بخبر الأحزاب. فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده لسند حسن عن محمد بن كعب القرضي قال: قال فتن من منا من أهل الكوفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا ابا عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يا ابن أخي قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد قال والله لو أنبكتناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أنقنا فقال له حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويًا ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنه فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يسرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي بالجنة فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يقوم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بُد من القيام حين ذعاني فقال يا ليفه فذهب فدخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا قال عذيفه فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لينظر مرؤ من جليزه فقال عديفة فأخذ بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت قال أنا فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع وأغلفتنا قريض قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الجيح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدت شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم قال حذيفة ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإنه لفيه فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا إلى بلادهم أرجعوا من الخندق إلى المدينة فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد فتح الله تعالى لهم وأقر أعي بجلاء الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث علم من علام النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة فصدت قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم وأخرج البزار في مسنده بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة لا يغزونكم بعد هذا أبدا ولكن أنتم تغزونهم ثم أثن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصرف إلى منازلهم وهم يقولون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز منده وأزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وكانوا قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد الأربع وعشرين ليلة فرجعوا مجهودين ووضعوا السلاح وكانت صرافهم يوم الأربعاء لسبعين أيار نقين من دي القعدة إلى هنا ينتهي المجلس لهذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته